ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا فتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن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 ونشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لَا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبار قدأَتْمُ مُصُلُهُ بِالبَيناتِ فَمَا كانَوا يؤمِنوا بِمَا كَذَّبُ مِن قَبلل كَذَلِكَ يَقُبَعُ اللههُ على قُلُ بِالكَافِرين وَماَا وَجَدَنا لِكثَر مِن حد وَإ وجدنا أكثرهم لفاتقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ